نالا فوزا في الدارين بفضل ربك يا قاهر الكون ربي سعلناك لافوز في الدارين بفضل ربك يا قاهر الكون وإذا قري القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون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 فهو بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درست نتا شنفا سورى بقراء وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بسرى وبشر الذين آمنوا لتنون يا محمد قم الشيخي ورّا قاريد لغتي ورّا خيري دلغتي جرود نيارة ربي إساة تأمان ولاد رسول إساة وقوم سولان خيري دلغتي قم الشيخي صالحات جثون وان قد قاريد أن لهم إسان سنيف جنات اور روح ممكن جربدة جنة قبل إنسان يزира جنن الجنة هو النجرا ممكن إشي كهس جروج الجربدة دميتها والكهس ساريته وان إشي جلا جروقات بيسة بيسة تنير جنة تجر تجري حياة من تحتها جانتا قيات جلا فوق إثيتي في مكيني سي أنهارتنا رب جمعي قولي مالي في جننان لقين إثي جلا يأتو يهددو لا لقا ديما لقا آنني لقا فرشوتي في لقا بشان غارينا تنينتو يجلا يأتنا في رب هجري فياتو من تحتها جلا مكين سني جلا فوقي الأنهار لدجين كلما ما رزقوا تفهم وان كنماني منها تريو ومكين سني إرى منها كنا جانا كيسر جروسان الراجي شورا مكين سني من ثمرات تريو وان إتي تريو ومكين سني جورمي يرو استفيدا رزقا على inna nyaatha isanitahin qalu najdan warajanna ka suni hadhal ladhi ruzina min qabl kuni kamaduran kunna min namiti najdan jattu bakkana to lamani akalama ti hikani min qablu sanajju da kanaduran fakanna najjchun yuka ijayo la lan suran sa kama jannata tuduran أرجعني أن نفع الفقاتاتي سأبين كينا وأن أتو بي جاركنا نتدام ملايكات الجداد متشابها على الفقاتاته بمعول الفقاتة مليئ أن تنميز إسا غرا غرا مكان ساكيه بفتسا والفقاتات كما جاننا تسريفا نساطي يوقان في يوكهين تاسي واؤتو به متشابهن مقمقفان والفقساتا تدنياتي جرنينجك يوكان واؤتو به تريوان جانناتك ساسا جربتن نتدامني لكي نمن متشابهن والفقساتا تتهي ياني جانناتا نهاد إثالي والمندبرو أكاسما باريدن فيثالي أعلم أنني كيستشد رادرما كباتو ملئ ولهم ور جنة سيني كناف فيها جنة كيستشد أزواج دبرتي في إساني سبرا أزواج جد دبرتي أبا ورات قصة في قصة في أدقابة كناف دبرتي أزواج جد أن تجد كورا مطهرة دبرتي سنقل قلو كتاتي One dubartin dunya ka. But kenya one is it rakulko loitu, o kata mulatuvi, for katar, okata rale kakulko akka binchani, takavuri, takawan a heidi, e the a la kulloi. O kata وان سلا اي سي جب بي سي ثم وفر راكب فكن يا غيره هي بلا يرو دي قدالا كنن قذر جدم وفقا كانن راكن كلت يتد يتد في جنتا وهم ورج جنتا فيها جنتا خالدون ربين ليهن بيان نعمان يو يوكا في سادو إنسا يو بيجين أمني اتثنك أناني، مالك بيجان تنسيفة تنين وام بيفوجتها، باعه دمجت وانتا غوتو لكن في جنتها أبغى كيس وان تاني وام كيسان دبني، نعم سنللوان رام إن الله لا يستحي. Rabbin näin salpa tu, ajan tuon nippu te, rabbinen näin tilalla, rakki buden jennän, boke siis saatu, an kavuta, säädytiharriva, an Koran kisut tilalla buden jennän, kummun muut riittävät kolpani, tila mall gulawan, kanahana tuppa rabbi, rabbin tuppa ni, kanah Muhammad, kuvar rahasi, jääni sinut ولما أن جرى، أيان طور عنكبوت في هسه جرتو، تربين رب وربت بجد سواق، دتونة ثان كاتسوني، تبيت العنكبوت، أتفكي من التابوت دي، اللي مثاله بدي جنن، أما لو تيجي بتسائل له، هو رخاسه تنتين، وأنت تيجي بترى أربعة ديسات تنتين، إن جنن، ربي كإنا ما هو دا، وأنا كتبتها كمثاله دا. كان محمد بثمرة أخاف مليئتان جنن ربي في النسورة آياتنا بوثي معجرة إن الله لا يستحي ربي فين ننسالفة أي يضرب مثلا فطيبنوا إراء مال ما بعوضة كما فوقها وانكبوكي في, في وانساني أولي وانساني أولي كان أقلمت إلى الله بجنكي سكت وانبوكي أولي لكي أقطيبتا akka sabaku akkasare akkarre kannen ndara bi mithala bu'e tinin jira qur'ana kee setti kannen mithala gordu irrra misal fatu jennat yo kan fama to oli tikken kee setti tikken kee setti alla buddinata jekku wan tikken kee setti bo ke oli ni mithala godu misal wan hada darra jekku in salfa turab bin in alla an tukun ma rabbitina argamte. qayyidtu fi ra'argamti rabbini robbuki laa anghadu waahid boken akka wae baina da qura taa sawti ay waara birooti baakee dara garum أقسم أني ليس هذيك عبداً قلبي قد قلبي هذيك عبداًني إن شاء الله ذا يروي رأي بيجيتينين في الرأولهافونا فأما الذين آمنوا أما إرجل ربي فين مثال أبو إيه مثالك أنا كيفت فيمن أدن قوداً قوداً أنا ما تمن ربي فين ماجر فأما الذين آمنوا ورجل ربي في ربي فيعلمون لبيكن انه مثال لربي القدسني الحق بالربنا لو كان الحق من ربين حق ربي اثاني الراتهجتوبيكني اتي اماني لدوغومسني وغاد وان تسني رب متدغا مثال بودي دني واما الذين كفروا أموّر للرب في طبارة رب في واقعه، واركوا أنك نجده، فأيقولون أنني جدًا، ماذا أراد الله؟ إشنا رحجزنا، أو سار رحجزنا، مال في الربين بهذا مثلاً، فكيف ربُّوت مال فيهم؟ تكَّامَبِينَ فيه من محمدٍ مطيوحٌ وفي الرّاكِبَ كاهِمَ لِجَنَّتِهِ يظل به كثيراً ربي كينا نجلس مثالك دخانا جلس كثيرا هدو ورّ ربك اتقفره أدد آيان تكا أسفر يو اتقفره كلمتا يو اتقفره فهذا يقول ني إذا أسنجتو كفري ما كفري إذا أسني جللنا الران جللنا ويهدي به كثيرا هدو مؤمن صوتا ورّ تبعنا وقوم في أمه نيكا جيرش ربي كينا سبحانه وتعالى ومن قد فارع وانك جبت سنيتك جللنا إداعا حقا ربي إرى دبا مؤمنتوني أمو ربي وان ربي اتأماني ربي تبقى سنيه وان إرزمائك تبقى سنيه ذات شيرو رسولي قرارك كارا مؤمنتوني أجل مرة إداعا جشو مؤمنتوني وما يضل به إلا الفاسقين نمني مثالا كانين جلتوا هنجروا فاسق ذو طور لا آرث في ربه ما لي فاسق أجهد جون هو آرث لا آرث في ربه أجهد جون فاسق إن أجهد جون بدنونه يوكان فاسق بمعنى كافرين وارببتك كفاري أما كفا، والرب تكافري والرب هاتك هو تهات لكاو نجلك بربك إننا الذين هاتك فلس إسأنن ينقضون ديگري عهد الله باللم ردي والرديگري بين ردي يكون كإثام في الركعه سهينا قلبي إساني في تربت كاهه سهينا من في الركعه كنذري قداري قتني لو قوبيه نا كانو دا سنيل لي ني شريعان بمحمد كربي اتامنا بو ام سا ديتين كتابا كيف تشدوسل لي يونا بمحمد ارجم اتامنا بو ام سا جتا كتابا دوران كيف تشدوسن لي اتي خفارن ني ديغان دي سنيل اماس ازري تربين على سجدر ربكم بالو بالا لأنني جاهس أن بين لا مسينان فني لة إث كفراني ديگاني خناف الذين إثنين ينقضون ديگم عهد الله بين لا مربي والرديگاني بين لا مربي سني كربي نلآني إيجاج إثنين يرغبون يرغبون لي أحاديث وانجت في من بعد ما تعلموا إركب على جبهة كقول أم قولانى ويقطعونه والرمون ما أمر الله به ورب البيت السفطاء جئت لى أمره رحم الله والرثرة كتبتها والرثاء ما امر الله به أيه سل جتون وراء رب البيت السفطاء جئتني أمره وراء Tuo niin, kaikkein yoko kaupunkiin saa, tewan ratkinnan matkaa 4 ajelit niin. Ajaa jee, Nabi Muhammadit amanu. Arhani matkaa 4 tuu, akat irgamtoa te rabbin irgamun jatuu amanu. Imamul Bagawin akatit tietystäri. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَالرَّبَّدِ يَدَلُ بُدَكِهِ سَتْمَعْتِيَهُ جَتُورَانِ أَكَنَّ مِنَ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ الْمِنْ أَمَنٍ الْمُبْغُوِيْتِ المنما قرار رمي سوران ور بديده رجلت مفتدون اجل ربك ان دتي جهتي ور بديده لقبقتكتي وبديده لجنك موعدك فيه وتكيتي بديده لجنيتي دت يدرفوني خناف ربك بياك يا مالا عذاب ربي في التأمون مجر أما سفميطة دبتي إفجاركنا ربي كيف توقف أحديده يقول إلا دبتي لما فأرحيمة ربي الأنمات تنفتاجر نبي محمد ربي في أماناجر إذا ربي في أماناجر قطو أكسما دكيك يفق الله أنواقر دراس بديد لقو وركنا خجته ربين كن شاهدي تجربين جيتي فكان نيني سما بدي نم حال كن Aikata rabbi ishani ishan kafarat. Oduo rabbi niimaa buddha irratu'o. Sabo manra ishan baathe. Tervantot Isani, irge. Ayan Qur'ana edo ishi aramto. Jidu ishani kalabin kittifathe maaljilata. Kaipa takpurun. Kafartan. Billahi. Rabbi buddha. Allah akkamgab barmat. Akkamit si. billahi. Akkamit si. Kafartan. ti, Oduo ragam. Guhuddaan taababbae jiru jiraad jiratu rabbi kena haqaan gabbaramu raiii keenna rabuuma isaata doragaaan yu ra ratti barta. Wakuntum haala taataniiin Amwaatan duo warran kirrri hana duraura tabama hainirtanin fi ahxyaaqum ka isin jira ke rabbiin aada mirraa duyida aada أكيدوا رنمن زنجرو آدمين في الرأومي أبامر الرأومي آدمين يقال إذا نماوا أبامر الرأ أباقي سن الرقئين باقي ثم يميتكم إرجك أنا كئيب أديزوم الدنيا رهادة فرط فرطني لا فاجدك كئيب رفي كئيب أديزوم ثم يحيكم إرجك أنا بيات يا من جئت الرجاء كئيب ثم إليه يرجعون إرجك إرجك Devin ke sangaro insa ka tahe rabbi akna ka tam tikbar tanije dubai sam kuni birait tu dababar rajira tan tani bi dua haga duniya surani ergatani dua ne bi ta insa bi ya qiyamange ta ankana khara alaman namadu ijan argan summa yunitukum ergata ha ajje ta je tu raisin baase namni دونیار رجو نمیتدرا دون دن نمیتدرا گرا اخرا دیمون رگا سیلا اباتما فاق نربت اونو بیسا گورو او دو اکتی جان ارگو دیدا امس دوران تب مودا دبا مرای سیم با سی کناقلی دان ارگچو دندا کانیتی لا شيء في الدين هو بيتهاذي زرعني رضي كناسي أمنه دندان سلا إثانه فني أقص ما أخيراً يخافني إذا رضي كنني دعيتني جئت لهنام مو شريعة رأرجتني القرآن في الحديث رأرجتني رضي كن اللي أرجعه نجيه ليشين كهلية كابد بتجرب عقل يرد ليني أرجعه مشاهد واني جا أرجع نور ليني أرجعه أقص ما سلا دارو إسان نجيسني رب كين أكمل سواك سديك رب في جدمون أبداني نسيخ فرسني إجعاني جراجة سورا لم يدر ربي جيبئون من قولي سنا ربي صنصداتي سن ربي صنع عبضة برباتك مع سيادا لقوا آب برباتك سلاح هو الذي خلق لكم أما رب ما هو رب الذي خلق لكم يا المنماتيو ما في الأرض جميعاً وأندكتي تجروا فقائتني أمي لجين جارين معادين أددا بشأن الدكتي تجروا كان هندا قايسني أمي ثم سوا إذا نا هم إلى السماء جرس مئة فسواهم في تل تج السماء قال تل ثي او مي حكمت سبعه سماوات وسمي تربغولاتين اي تي او مي اسيني اولثول قوه وهو رب بكل شيء عليم على وان ندعو بكاي بكم ثوان ندعو بكوتيتا وان اسيني طول دتي دنيا كاي اسيني كاه سمي له القوته تين اسيني او مي قني دندي ربي فيناتي ربي قد دندو قد اسيني او مي Deciduron on nyt tupaten rabbiinkieltä, sami tura, deciduron on metsä sami fi amana,